بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا مِصْفَهُ أَوِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِيلًا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 وَاصْمِتْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُبْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمٌ فَرِيضَةً مِنَْ الذين معك والله يقدر اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَثُلُثَهُ عَلِمَ أَلَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقُرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ نُضَارٌ وَآخَرُونَ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ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 تاجيده عند الله هو خير واعظم اجرا واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم